7. استمع إلى الحوار الآتي وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك كتاب تاريخ التراث العربي ماذا تقرأ يا طارق؟ أقرأ تاريخ التراث العربي الذي كتبه فؤاد سزكين هل هناك علماء مشهورون؟ نعم، فمثلا ابن سينا، هو فيلسوف وطبيب مشهور، له كتب في مجالات عديدة، أشهرها القانون في الطب، يتحدث هذا الكتاب عن العديد من الأمراض وعلاجها، كان هذا الكتاب مصدراً رئيسياً للطب، طوال ستمائة عام تقريبا هل كتاب فؤاد ساسكين يتحدث عن إسماعيل الجزري؟ نعم، يقول في كتابه أنه مهندس ميكانيكي ويعتبر كتاب الحيل من أهم المؤلفات التي كتبها الجزري يحتوي هذا الكتاب الكثير من تصاميم الآلات الميكانيكية وهو أيضا يعد أول من اخترع الروبوتات شكرا أدركت أن المسلمين تشفوا بعض الاختراعات التي أنارت العالم